بسم الله الرحمن الرحيم بناء مهربان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي أو كسانك باورتن تَشْمَكُونَ لِاخْوَاهُ وَبِيغَمْبَرَكَي وَلْأَخْوَابِ تِرْسَن بِيغُمان خُوا بِسْرِيزَانَا يا, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي أوكساني باورتان هناء دنكتان برز مكن وبسر دنجي بيعنبر دا الله عليه وسلم وبدنج برز قسيل قل مكن وكدن برس كنواتان لقل يكتري نوکو کردو کانتان بطال بیتو خوشتان هستیفینکن این الَّذین يربون اصواتهم عند رسول الله اولئیکا الَّذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم ذم دكن ولخدمتي پیغمبر دا صلی الله <سؤال> عليه و سلم اوانه او کسانا خاضل یان تاقید کاتوا و پاتچی دکاتوا بهوی پارسکاری او لبردونو پاداشت گوریان بوهیا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون بيأجمان أو كساني لدرويجورة كان بان قد كان أي محمد صلى الله عليه وسلم زور بيان نفام نتيناغن ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم خو أجرت ساوروانيا بكرداي تادر وجه تي تدر وبوليان أو تأكتر بوبيان واخوالي بردي مهربان يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ای ئەوانەی باورتان ئەگەر و اگر گناه کاری حوالی چی گرنجی هینا بوتان اوالی بکول نو تاروم ببیتوا نوک زیان بگیانن بخل چیک بنا او سا پشیمان بن لوکاری ککردو تانا وعلمو ان نبیكم رسول الله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 اوئیگەموڕژیدون زۆر چاک بزانن کە بێگومان پێغەبەری خواتان لە ناودایە، ئەگەر بەگوێی ئێوەی بکردە لە زۆرێک لە کارەکاندا تووشی ناڕەحەتی دەبوون، بەڵام خوا لاتان خۆشەویست کردووە، وە دڵ تااشیرین و ڕازاوی کردووە، و بێزرا و ناشرینی کردووە لە لاان بێباوەڕی و تاوان و سەرپێکی فەرمانی خوا، هر اوانا شارزاو لسر بازي راستا فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم او بخششوا بهريك للآيان خواوا خواجزانا ودانايا وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما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 اگر دو کومل ایمان داران دش بە اکتر زن کرد او لە نێوانیاندا آشتوایی کن. اینزا اگر کومل چیان دریجی کرد بۆ کومل کۆمەڵێکی تریان، او ئێوەی مسلمانان لەگەڵ اویان بزنگن دست دریجی دکات تا دەگەڕێتەوە بۆ فەرمانی بو فرمانی خواه و ملکتی فرمان ده بی اینزا اگر گراه و او سال نیوانیان ده کن. بداد و راست و داد پرور بن بێگومان خوادات پرورانی خوش دوی اینما المؤمنون اخوتم فا اصلحو بین اخویكم واتقو الله لعلكم ترحمون بێگومان تنها باورداران بران کواتل نیوان دو ئەگەر دا اگر آجاوه هبو و بکنو لخواب ترسن تا رحمتان پیبکات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسائي يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء أحسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم بَعْدَ بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أي أوانيك باورتان با هیچ کۆمەڵە پیاوێک گالتەنەکەن بە کۆمەڵێکی تریان، ڕەنگە گالتە پێکراەکان لە کرکان باشتر بن لای خوا، و ژناانێک گاڵتەەنەکەن بە ژنانێکی تر، ڕەنگە ئافرەتە گالتە پێکراەکان لە ئافرەتە گاتە کارەکان باشتر بن، تاەوتەشەر لە یەکتری مەدە لە نێوان خۆتاندا، ناو نا و ناتۆرە لە یەکتترریمەێن، وەنا و ن تۆرە لە یەکتترمەەنێن، ئایچەند خراپە ناوبردنێ. كُنَاهَا بَعْضَ وَرْهِنَانِ زَعَوِيْبَ شِمَانَ نَبِيَتَ وَأَوَأَنَهَرْ خُوَيانَ سَمْكَارَنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الضَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الضَّنِّ إثْمٌ وَلَا تَجْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَعُكُمْ بَعْضٌ اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم ايوك سانيبا هنا هناوا ختان لزور يك لغمان كان بباريزن ثنك براستي هندي لغمان كان تاوانا سی خوری مکن و بە نا تواوی یکتر دا مگرین لپاش ملا باسی یکتری مکن آئی کام لە و پی خوشا که گوشتی برا آئین یکی بخواد بمردویی بگوما قیستان پێتان تو پیتان خوا خوشا بێگومان خواب ترسن بگوما خواد تو بجیرا کری خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعبة وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أي خال تشينا بأجمن إما درست ما نكردون لنير مياك وَكُرْدُو مَانٍ بَصَنْغَلُوا هُوزَوَا تَا يَكْتَرِي بِنَاسٍ بَرَاسِي بَرَيْسَ تِرِين تَانْ لَا إِخْوَا بَرَيْسَ تِرِين تَانَ بَيْقُمَانْ خوَازَانَي أَغَادَارَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَ وَإِن تُقِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَرَبَ دَشْتَجْ يَكَانْ وِتِيَنْ بَاوَرْ مَنْ هِيْنَا وَأَيْ مُحَمَّسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِلِيَ بَاوَرْتَا نَهِيْنَا وَبَلْكُوا بِلِيَنْ مُسُلْمَان ب سونکه هێشتا اور نس و تناودله کانتا نوا خو اگر جو رایلی بن هیز لە داشتی کردەوەکانتان کەم ناکاتەوە تو براستی خاله بور دی مهربانه المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم ما لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأمفسهم في سبيل الله، أولئكهم الصادقون. بجمان إيمان داران راستخين أوانا كبعور ينهنا وبخوا وبيغمبركى، تاشان دود النبון لإيمان كيان دا وبمالو تيكوشان كردوا. لَبِنَا وَرِبَازِ خَوَادَةٍ هَلْ أَوَانٌ رَاسِجُونَ قُلْ أَتُعْلِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أي محمد صلى الله عليه وسلم بلي آية إيه وأخوا أجدار لكا تكدا خواه آغادار و دزانه به هر چیل آسمان کانو زویدایا و خواه به هموش تكزانایا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إن كنتم صَادِقِينَ او كسان من الدكان بسر تو اي محمد صلى الله عليه وسلم سنك مسلمان بون توج بلي من مسلمان بوني خوتان بسر من دا مكان بل كو من الدكات بسر اي ودا سنك الرينموني كردون بوباور اگر اي ورازقون كا دارن إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون براستي <تصفيق> خواد زان نهيني كانوا زبي واخوابينا بهر كردوي كاي